خلق العظيم والمستبى وهو مشكاة الفضيله والمعين لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بالليل صايل يعني في حديث ابي هريره وفي حديث انس رضي الله عنهما في الحديث المشهور ان رجلا دخل المسجد فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا فقال عليه الصلاه والسلام لقد تحجرت واسعا تحجرت اي ضيقت ما وسعه الله فلم يلبث ان بال في المسجد فهموا به فقال عليه الصلاه والسلام لا تزرموا واريقوا على بوله ذنوبا من ماء لا تزرموا اي لا تقطعوا عليه بولا شوف الحكمة لسه الاعرابي من منذ قليل يقول اللهم احمي ومحمدا الذي يقول هذا الكلام يمكن ان يدري حكم الترو في المسجد لمحمد يختار في كفته التوحيد والحق المتبامل هذه الايات لكل نبي عدو من الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الذي يوحي هو شيطان الجن كما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لما تحسسته ليلة من الليالي كما في صحيح مسلم وظنت أنه ذهب إلى بعض نسائك قالت فتحسسته فإذا يدي تقع على قدميه منصوبتان وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا وحصي ثناء أن عليك أنت كما اثنيت على نفسك فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر وخرج من عندها ثم رجع إليها فوجدها غيرا فقال ما لك يا عائش أجاءك شيطان قالت اوليس لك شيطان يا رسول الله قال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير كم كميث محمد يختار في كفة التوحيد والحق طب للنبي عليه الصلاة والسلام لما كان القوم معاذي بن جبل بولوروا صلي بينا اليوم لا ما سيفش الصلاة ولا نروا لأصلي بيكم خلاص تصلي عشاء ورحمة الله صلى الله عليه وسلم احنا ننتظرك تصلي بينا العشاء <تصفيق> فرايح بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم جاي ايمانه وطير بجنحين وطاير بجناحين ومش عارف الكلام ده فداخل بقى في المحراب وافتتح بالبقره بقى على اساس انه ايه هيقرا بقى واحد من الجماعه تعبانين طول النهار ماشيين ورا الجمل يرايحين جايين ورايحين جايين ورا الجمل اول ما بيصلي العشاء ما بيصدق بينام على طول اول ما شاف كده افتتح بالبقره قلبه خلاص احنا ساعتين بقى عندما نخلص القصه دي هم ونصلي ايه صلاه خفيفه كده ومشي خلص معادي الصلاة قال له فلاني فلاني عمل كذا كذا كذا كذا قال إنه منافق. الشاب بلغته كلمة أنا منافق إزاي الكلام نقل راح شكالي النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أصحابه نواضح النواضح الوالبعيد وميعرفش شغلانة الجمال دي إلا الجمال متعبة متعبة ماشي رايح جاي حتى بيسل ساعات نفسه يمسك ديل الجمل وعنهولي يا عيني يا ليل وابتاعه وغنك عشان يسل نفسه بطريق رايح جاي من شدة المشقة أصحابه نواضح ومعاذ يصلي عندك فجاء يوما فافتتح بالبقرة فأنت مسلم وصلي وماشي قال إنه لمنه فالنبي يعرف صلى الله عليه وسلم إلى معاذ قال له إيه قال أفتان أنت يا معاذ طب هو معاذ كان بيعمل إيه كان بيصلي أو أعجل على المسطرة كان بيصل، ها أنه أفدان أنت يا معاذ هل لا بالشمس وضحاها والليل إذا يغشا وذلك أم سلمة بنفسها لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في مستدنان أحمد آآ كانت إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها تاخذ زينب بانتهكت لسه بترضع وترضعها حتى لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فكان ف... النبي صلى الله عليه وسلم حييا كريما أول نشوفه وترضع زينب يخرج كررت هذا الموقف أم سلمة أكثر من مرة فعلم عمار بن ياسر وكان أخا لام سلم من الرضاع وفي الواية كان أخاها لأمها فلما علم بذلك دخل على أم سلمة وإذا هي طرت زينب فأخذ منها البنت أخذا شديدا وقال يعني دعي هذه المقبوحة المشبوحة التي آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ زينب منها حتى يبني النبي بأهله فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد زينب فجعل يقول أين, اين ذهبت زناب صلى الله عليه وسلم محمد يختار في كفه التوحيد والحق لتحيات الوجود في ديننا نحن نعامل الحيوانات افضل معامله قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وإذا ذبح فليحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذ الدواب كراسي أنت فرق تركب, تركب, تركب على الحمار أو على الفرس تركبه وهو يمشي لكن لا تركبه وهو يقف لذا متعب عليه يقول لا تتخذ داب كراسي وقال صلى الله عليه وسلم بينما امراه بغي تمشي إذ وجدت كلبا يلهث ويلعق الثرى من العطش فنزعت موقها فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها بسقيا كلب من كميث محمد يختار فيه كفتي التوحيد والحق المبين في تحيط الوجود محمد في ابتهالات المآذن والحنين في قلوب المسلمين وسعيهم ان تراه قلوب غير المسلمين sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi alayhi wa Zo.